يجيبك الشوق ولا تجيبك الحاجة مصير كل ياس وفع كلوقت تذكرني أقفيت والحزن عقبك عاودة دراجة ولا بقلق صيدي فيك يجبرني قبلك سمحت وهجرت العشق وزعاجه والشكر لله قبل الروحة تشكرني وشفتك وسلمتني قلبك ومزلاجة وصبحت تنهى على كيفك وتامرني كنت أحسب أنك طبيب القلب وعلاجة واثرك تدور على أدنى شيء يكسرني انت احسب انك طبيب القلب وعلاجه واثركوا تدور على ادنا شيء يكسرني تسهر وترقد وشوقك طافي سراجه وانا تململ وطار الشوق مسهرني يا من بكاه القصيد العذب وانتاجه الله على كل طعنه منك يا جرني حركت بحر القصيد وهاجة مواجه وهذا هو اللي على فرقاك صبرني قصيدة من سحاب الشوق ثجاجة منظومة من رضا الجمهور تسترني الله عطاك القبال ولبسك تاجه وعطاك مما عطاني ما يكبرني الله عطاك القبال ولبسك تاجه وعطاك مما عطاني ما يكبرني في طلتك ملح وبهرجتك دي متى على الله يجيني من يبشرني يا آخر دروب الغل اللي شيد أسياجه على خطى من غلاه العذب بشرني يمكن مع الوقت حظيه وحك حجاجه يجيبك الله تقول ابطيت ويعذرني